إ ذ ا ع ة ج م ه و ر ي ة مصر ا ل ع ر ب ي ة من ا ل ق ا ه ر ة تقدم ا ل ل غ ة ا ل م ع ا ص ر ة على هواء ا ل ق ا ه ر ة إ ع د ا د وتقديم د ك ت و ر هشام محفوظ سيدات و س ا د ة أ ه ل ا ومرحبا بكم وهذا اللقاء الجديد من ا ل ل غ ة ا ل م ع ا ص ر ة على هواء ا ل ق ا ه ر ة حقا صوت وقد أعلن بالحب وقد فقد بستان الضاد لضادكم صوت تأمن منذ أعلن أذن يعي في حضنك مصر هو ا ل م أ م ن صوت المذياع صفاء الفن هو صوت حقا يستحسن من در اللفظ هو ا ل أ ح س ن ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لن تحزن صوت المذياع هنا هنا اعلا أ ه ل ا بكم أ ي ه ا ا ل أ ص د ق ا ء أ ت و ج ه لكم بكل الشكر وللذين تواصلوا كتبوا كتبوا موجات وما هواء الذين على صفحة إذاعة البرنامج العام كتبوا كلمات طيبة بشأن ما نقدمه على أثير إذاعة البرنامج العام اللغة المعصرة على القاهرة إذاعة إذاعة هاتفيا أيضا طيبة أثير يتم أيضا تقديمه في معنا بشأن نقدمه ما صفحة محب أ ش ك ر المستمع ا ل أ س ت ا ذ سيد الخطيب المستمع ا ل أ س ت ا ذ ة وفاء حسن محمد المستمع والد ق صديق م م م م س ت ع ح كمال عبد الجواد المستمع وجيه عبد القادر د ك ت و ر ماهر جبر المستمع أ ح م د ت ن ط ا و ي المستمع حسام علي أ ح م د علياء ابو بكر ر ق ي ة محمد صابر عبد الله الجزار أ ح م د غانم أ س ت ا ذ هادي أستاذ محسن ناصر و حنان محمد ولمياه شفيق و المستمع أ ي ض ا عبد العزيز العناني المستمع أ ش ر ف عبد القادر والمستمع ميرباد فرحات. لهؤلاء جميعا أ ت ق د م بالشكر ولكل من لم يتصل بنا أ ي ض او أ يرسل كلمات تحمل الكثير من المعاني ا ل ط ي ب ة لهم أ ي ض ا كل الشكر لكم كل الشكر أيها الأصدقاء نشكر تفاعلكم الذي يبعث فينا السرور و ا ل أ م ل في المزيد من العمل والجهد في هذه النافذه ف ذ من ل ل المهاصرة على هواء القاهرة رسائلكم حصالة الأمل والحصالة غ ة هواء صندوق ح ت ظ فيه وغير المدخرات من نقود ل ولمن ي س أ ل ك ل م ة حصاله على وزن فعال ة وهذا الميزان الوزني أ ض ا ف ه مجمع ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة لمستحدثات ل غ و ي ة ع ص ر ي ة من ا ل آ ل ا ت مثل ا ل ث ل ا ج ة و ا ل غ س ا ل ة و ا ل س م ا ع ة ويقاس على ذلك طبعا د ب ا س ة وكل الالات التي ت أ ت ي على هذا الوزن فعالة هي آ ل ا ت من مستحدثات العصر والثلجة من ثلج برودته وتثلجت بوسطة أو بوسطة أيها الأصدقاء الفعل طبعا الماء اشتدت الماء ايصار الماء باردا الثلج ثلج الثلجة فتجمد من اسم ا ل آ ل ة ص ي غ ة تدل على ا ل آ ل ة التي يحصل بها الفعل الذي ا س ت ق ت منه ا ل ك ل م ة أ و اسم ا ل آ ل ة كمفتاح من ف ت ح ة من شر ا من نشر ة وطبعا حصاله نجد هذه من ة م الفعل حصل اي جمع ويقال حصل الكلام أ ي قام بتحليله ف ر ز ه و ورده إ ل ى أ ص و ل ه وتحصيل العلم يعني تجميع العلم وتثبيته واستيعاب هذا العلم والانتفاع به مما يسهل نقله ل ل آ خ ر ي ن فرسائلكم أيها الأصدقاء وتواصلكم ح ص ا ن ة ا ل أ م ل والدفع الجاد والجميل للمزيد من الجهد والعمل في ا ل ل غ ة ا ل م ع ا ص ر ة على هواء ا ل ق ا ه ر ة أسعدتمونا برسائلكم وتسعدوننا دائما بتواصلكم ا ل م ع ا ن ي ا ل ن ا د ر ة المفردات ا ل س ا ح ر ة منا إ ل ي ك م ع ا ب ر ة وبكل فن ز ا ف ر ة اللغة المعاصرة على ه و ولا قولنا ا قاهرة أيها الأصدقاء لا ء نكل نمل من قولنا إ ن ا ل ت ر ب ي ة ا ل ل غ و ي ة ل ل أ ب ن ا ء لا تتوقف عند حدود ا ل م د ر س ة لا تتوقف عند حدود الجامعه ة التربية اللغوية لا تتوقف عند ذ هذه ه هناك بها الحدود الأجواء يمكننا البيت الوسائل التي نحصل بها اللغة نحصل نحن وفي تكون مجموعة في أن من فنحن في البيت علينا م س ؤ و ل ي ة أ ي ض ا في مجال ا ل ت ر ب ي ة اللغويه ة والتنمية اللغوية ثمينة تكون أيضا أبناءنا ل أن نمنح أبناءنا فرصا ثمينة في أن في في ي فرصا د م مهارات فن الصياغة فن والتنميه ب ن ء ا ع على ب ب ا والقراءة ا ر ة ل نحو جيد ش ك والكثير ي الصحيح ل م هذه ا ل ه ا ا ا ر ت ل ل غ و ة يمكن ك أن ن ت س ب ا مع أبنائنا مع أصدقائنا بعديد من الوسائل ولا أيها الأصدقاء هذه النصيحة الغالية مع مع من بعديد ننسى هذه من اللغوي المفكر الراحل الدكتور أ س ت ا ا ذ ل كمال بشر الذي كان ينصح ب أ ن من وسائل تحصيل ا ل ل غ ة واكتساب مهارات ا ل ل غ ة أ ن نفعل في حياتنا اسمع واسمع أ س م ع أ ي ا س ت م ع جيدا لكل ما يقدم ب ل غ ة ع ر ب ي ة ص ح ي ح ة وما أ ك ث ر ما يقدم من خلال ا ل إ ذ ا ع ة من برامج ومواد إ ذ ا ع ي ة ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة بالعامية أو المحكية الشعبية وأيضا أو المستوى الراقي. اسمع وأسمع الراقي ذات اسمع أ س م ع أ ي ض ا كل ما كتبت كل ما أ ج د ت قوله وتسمع من لديه الذائقه في أ ن يستمعك جيدا ويقدر ويتذوق ما تكتب أ و تقول أ و تبدع فهناك وسيلة م ه م ة جدا في البيت و س ي ل ة الحوار وسيله ة الأسرة كلمة النقاش فيما بيننا بمقدور الأسرة أن تفعل نقاشا وحوارا لغويا ما كذا تفعل أن كأن نذكر ما معنى بمقدور و ذ النقاش مران غ و ي أ يذكر بيت من الشعر من من ا ل ئ ل وأن ن ت ا ق فيما بيننا ونقدر كل ك ل م ة تقال وكل إ ب د ا ع يبدع ويكتب فهذا الصغير من الممكن أ ن يكون أ د ي ب ا ومفكرا نحصل من خلال عبقريته ا ل أ د ب ي ة و ا ل إ ب د ا ع ي ة على نوبل في عالمنا العربي اللغة المعاصرة على هواء القاهرة على ا ل أ غ ا ن ي ل ل أ ص ف ه ا ن ي هذه لغه ؤ ل ة اذاعيه من كثيرة جداً تقدم لآلئة خلال جدا إ ة ا ل م ص ر ة الأغاني ل ل أ ص ف ا ن ي لالئ غ ت ن ا ج م منوعات درامية ي ليلة وليلة ل ألف ة هناك كثيره جدا جدا تقدم ل م م حضرتكم يمكن من س ا ا ع خ ل ل ه ا ا ا ا أن نرتقي ت بجودة ل س م عربيه والاستمتاع بلغة ع ص ح ي ح ة م ل ي ح ة و ب ع م ي ة و م ح ك ي ة ش ع ب ي ة أ ي ض ا تتواشج مع هذه ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة هذه دقائق من ا ل أ غ ا ن ي ل ل أ ص ف ه ا ن ي في ا ل ل غ ة ا ل م ع ا ص ر ة على هواء القاهره ة أقبل يا أتعلم غلام يا من ذ ا لا يوما ما اسمك يا فلعله ومولاي تروعه فتى؟ يفوقني وهب معبد بن وهب عبد الرحمن بن قطر وما تلك بيديك يا معبد ح ب ا ل ة أ ت ص ي د بها الطير أ م تتصيد بها النغم أ م ا النغم ف إ ن ه يواتيني ولا أ ت ص ي د ه أ س ت ن د ب ر أ س ي إ ل ى تلك ا ل ص خ ر ة هناك ف أ س م ع و أ ن ا نائم صوتا يجري في مسامعي ف أ ق و م من النوم ف أ ح ك ي ه <تصفيق> هاهاهاها يا كذابي ع ف ر ي د تعني أ ن الجن توحي اليك صدقه يا أ ب ا غسان صدق إ ن م ا كان ينشد من أ ه ا ز ي ج عبقر لا أ م لي إ ن لم تكن أ ن ت ممن يتقن ص ن ع ة الغناء إ ن ه الغريض يا معبد ها؟ قدم ا ل س ا ع ة إ ل ى ا ل م د ي ن ة فاستراح هنا فسمعك الغريض سيد أ ه ل هذا الزمان دعني أ ك ب على قدميك يا مولاي ف أ ش ب ع ه م ا تقبيلا إ ن ه ا لعمري منيه متمني لا والله لا تفعل يا غلام أ ه د علي ما كنت تنشد ل ع م ر أ ب ي ه ا لا تقول حبيبتي أ ل ا فر ع ن يضربون الجيش تلمع بنته صفوفا من ا ل أ ب ط ا ل في حلق شهب يا ي س ا د ة الكرام أ ن ا معبد بنفسه وقد دارت ا ل أ ي ا م وصدقت ف ر ا س ة الغريض يوم ت ن ب أ لي ب ا ل ش ه ر ة والصيت العريض و إ ل ي ك م هذه ا ل ق ص ة مثلا لما بلغت من القدر والمقام سواء عند ا ل ع ا م ة أ و الحكام بعث إ ل ي بعض أ م ر ا ء الحجاز أ م أ ش خ ص إ ل ى م ك ة فشخصت وحملت متاعي على ن ا ق ة يقودها غلام لي وتقدمته على ن ا ق ة وكان ذلك في أ ي ا م الصيف واشتد علي الحر والعطش فانتهيت إ ل ى خباء فيه رجل و إ ذ ا قلال ماء قد بردت فملت إ ل ى الخباء وقلت يا هذا أ س ق ن ي من هذا الماء لا ف ا ذ ن لي في الظل س ا ع ة لا ف أ ن خ ت ناقتي و ل ج أ ت إ ل ى ظلها فاستطرت به وقلت في نفسي لو أ ن ن ي سريت عن نفسي بتلحين شيء من الشعر ف إ ذ ا ما وصلت إ ل ى مجلس ا ل أ م ي ر الذي خرجت إ ل ي ه غنيته به ولعلي ان حركت لساني بالغناء أ ن يبل الريق حلقي فيخف عني هذا العطش واندفعت أ غ ن ي القصر فالنخل فالجماء بينهما أ ش ه ى إ ل ى القلب من أ ب و ا ب جيروني فلما سمعني ما شعرت به إ ل ا وقد احتملني حتى أ د خ ل ن ي خباءه اي ب أ ب ي أ ن ت و أ م ي هل لك في شعير مقشور منقوع في هذا الماء البارد قد منعتني أ ق ل من ذلك وشربه ماء تجزئني والله لاسقينك حتى تروى ا ل ل غ ة ا ل م ع ا ص ر ة على هواء ا ل ق ا ه ر ة أ ي ه ا ا ل أ ص د ق ا ء أ ر ج و الا نملى من الحديث عن المران اللغوي الذي يشكل غ ا ي ة س ا م ي ة من غايات مجمع اللغه ة العربية ا ل و ج العربيه ت و ا ك ل ل ي ا ا ا ت و ج م ا المتعددة التي تعمل من أجل هذه الجميلة في المحتوى العام لأصواتها ت تعمل أجل من في هذه ح و و و ف في ه كلماتها ا ع ا ا ا ر ت ه و ب ا ن ا وبلاغتها وفي كل محتوى شعري وفكري ونثري كل شعري كلمات للعالم الكبير ا ل أ س ت ا ذ ا ل د ك ت و ر حافظ شمس الدين عضو مجمع ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة كلمات تقدم عشق هذا الرجل لهذه ا ل ل غ ة وتقدم لنا كم لهذه ا ل ل غ ة من إ ش ر ا ق ا ت تشرق في وجداننا الجمعي وفي ذاكرتنا وننطلق بها إ ل ى المستقبل إ ن اهتمامنا ب ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة ينبع من ع ق ي د ة د ي ن ي ة ثم من ع ق ي د ة و ط ن ي ة وقيم ح ض ا ر ي ة وموروثات ا ج ت م ا ع ي ة ف ا ل ل غ ة هي وعاء الفكر بل هي الفكر بعينه وهي و س ي ل ة الاتصال والتواصل والتفاهم بين ا ل أ م م و ا ل أ ه م من ذلك فهي ر ا ب ط ة قوميه ترسخ جذور الانتماء للوطن فذلك ف إ ن ا ل ل غ ة هي المخزون الذي لا ينضب من خبرات أ ه ل ه ا وتجاربهم وفنونهم ومعارفهم وفي هذا المقام يحضرني قول ابن جني هنا قال إ ن ا ل ل غ ة أ ص و ا ت يعبر بها كل قوم عن أ غ ر ا ض ه م هذا القول صحيح لكنه ب ح ا ج ة إ ل ى توسيع فليست اللغه أ د ا ة للتعبير فقط ولا هي و س ي ل ة الفكر فقط ووعاؤه بل لعلها كما يقول البعض إ ن ا ل ل غ ة هي الفكر بذاته هذا هو المفروض أ ن يكون ذلك ل أ ن الذي يتخلى عن لغته ه ماضيه وعراقته يتخلى عن وعن ض ر ح من لا حاضر له لا مستقبل له حافظ شمس الدين عبد الوهاب عضو مجمع اللغه ة العربية تقودنا ذ ه ا ل ك الدكتور ل للأستاذ الدين م شمس ا حافظ ت ع ض و مجمع ع اللغة ا ل ر ب ي ة تقودنا ل ك ل م ا ت ت ع ي ش في ذ ا ك ر ت ن ا لشار ع ا ل نيل ح ا ف ظ إ ب ر ا ه ي م ك أ ن م ا ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة تقول في هذه اللحظات وفي هذه ا ل أ ج و ا ء و س ع ت كتاب ا ل ل ه لفظن و آ ي ة وما ض ق ت ع ن آ ي ن به و ع ذ ا ت ي فكيف أ ض ي ق ا ل ي و م ع ن و ص ف آ ل ة و ت ن س ي ق أ س م ا ء ل م خ ت ر ع ا ت ي أ ن ا البحر في أ ح ش ا ئ ه الدر كامن فهل س أ ل ا ل غ و ا ص عن صدفاتي ب ا ل ت أ م ل لهذه الكلمات لشاعر النيل حافظ إ ب ر ا ه ي م على لسان ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة إ ذ تقول هذه ا ل ل غ ة فكيف أ ض ي ق اليوم عن وصف آ ل ه وتنسيق أ س م ا ء لمخترعاتي كل مستحدث وكل مخترع لا يضيق مجمع ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة عن أ ن يوجد له اسم فقديما الجمل و ا ل ن ا ق ة والحصان كانت هذه من وسائل الترحال والتنقل و ا ل ح ر ك ة اليوم هناك القطار ا ل س ف ي ن ة ا ل ط ا ئ ر ة الصاروخ. هناك أ ي ض ا س ف ي ن ة الفضاء هناك أ ي ض ا ا ل غ و ا ص ة فهذه مخترعات ح د ي ث ة لم تدق ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة عن أ ن ننتقي من درها ومكامن مفرداتها مسميات لهذه المخترعات لهذه ايضا من آ ل ا ت الحرب كانت هناك السيف والرمح والدرع أ م ا اليوم فهناك أ ي ه ا ا ل أ ص د ق ا ا ء ل د ب ا ب ة وهناك المدفع وغير ذلك من وسائل آ ل الات ت وغير ذ ك من آ ل تستخدم في الحروب وفي السلم هناك آ ل ا ت ومخترعات أ ي ض ا تتعايش معنا ونتعايش معنا معها ا ل ث ل ا ج ة في البيت ا ل س م ا ع ة في يد الطبيب وهناك التلفون ي وهناك التلفزيون، هناك أيضاً المحمول ت ل ل ف ز ي أيضا و ن هناك ا والجوال والنقال هذه أيها الأصدقاء كلمات تم استحداثها و ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة س ب ح ت بمرونتها بميلاد هذه المسميات لهذه المخترعات ا ل ح د ي ث ة هذا الصوت الذي نستمعه ا ل آ ن أ ي ه ا ا ل أ ص د ق ا ء هو صوت الهدهد والهدهد اسم صوته الهدهده والهدهده كما هي ك ل م ة تعني تحريك ا ل أ م لوليدها في المهد لينام هي أ ي ض ا اسم صوت الهدهد ونعود م ر ة أ خ ر ى إ ل ى هذا الصوت أو صوت الصوت تم استخدام الهدهد هذا كلمات ن غ م ة ل ح م و و ل ل ل ن ق ل الأصدقاء وهذا يقودنا أيها ن ذ ك ك ر لاستاذ م ت ل أ ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة منذ زمن في ا ل م ر ح ل ة ا ل ث ا ن و ي ة كان دائما أستاذنا يقول فلان اصدق من هدهد, يكررها كثيراً فلان أصدق من هدهد فعندما س أ ل ن ا ه عن سبب هذا المثل أ و هذه ا ل ع ب ا ر ة ماذا تعني هل للهدهد ح ك ا ي ة فطبعا أ ح ا ل ن ا إ ل ى ا ل ق ر آ ن و ق ص ة الهدهد مع سيدنا سليمان و أ ي ض ا هناك ق ص ة مثل فلان أ ص د ق من هدهد فيها من الخيال لكن أ ي ض ا تقدم لنا ل ؤ ل ؤ ة من الحكمه ة يقال قديما كان ن ا وغراب ك هدهد تنازع الغراب مع الهدهد ب ش أ ن بئر ماء وادعى كل منهما أ ن ه يمتلك هذا البئر الهدهد مصر على أ ن ه يمتلك البئر والغراب ينفي ما يقوله الهدهد ويؤكد أ ن البئر من ممتلكاته فذهبا معا إ ل ى قاضي الطير هكذا تقول هذه الحكاية الخيالية فطلب القاضي تقول فطلب من الهدهد ا ل ب ي ن ة وكذلك طلب من الغراب أ ن يقدم الدليل القاطع على أ ن البئر من ممتلكاته لكن الهدهد والغراب لم ي أ ت ي لهذا القاضي بالدليل ف إ ذ ا ب ا ل ق ا بالبئر ض ي يحكم ل ل ه ه فسأله الهدهد أ ي ه ا القاضي لم ا حكمت لي بالبئر و أ ن ا لم أ ق د م لك دليلا تماما مثل أ خ ي وصديقي الغراب لم يقدم لك دليلا فقال له ا لانه ق ض ي ل أ اشتهر عنك أ ي ه ا الهدهد الصدق الصدق بين الناس مما تشتهر به أ ي ه ا الهدهد يقولون أ ص د ق من هدهد ف إ ذ ا بالهدهد يطرق قليلا ثم قال للقاضي أ ي ه ا القاضي أ ع ت ر ف لك البئر لصديقي الهدهد الشهرة لصديقي وليست لي ولئن تبقى لي تبقى هذه أصدق مثل ن عندي من هدهد أيها لصديقي أفضل عندي ألف ألف القاضي بل لك البئر الغراب مئة مرة مرة م بئر شكرا لك أيها القاضي. البئر لصديقي الغراب. <تصفيق> <تصفيق> مثل هذه الحكايات أيها الأصدقاء و إ ن كانت تحمل خيالا لكن فيها الكثير من المعاني والكثير من المفردات ا ل ل غ و ي ة فلقد تعرفنا على صوت الهدهد و ك ل م ة هدهد جمعها هداهد وهداهيد المران اللغوي البيت الممكن يدار الحكايات المفردات أبنائنا يقدموا لنا مثل هذه الحكايات بطريقتهم ربما تكون هناك مثل نطلب مثل من مرة مرة من بطريقتهم أخرى أخرى أن بشأن نعيد أن تكون وهذه أو في إضافة هذه هذه ربما يكون هناك حذف لكن ب ا ل ت أ ك ي د مع الحذف و ا ل إ ض ا ف ة من هذا الصغير وهو يحكي تولد ا ل ذ ا ئ ق ة وتولد ا ل ق د ر ة على الابداع لمختتم هذا اللقاء هذا بهذه وصلنا نكون اللغة المعاصرة القاهرة على نرجو أ ن نكون قد قدمنا لكم شيئا يسعدكم ويثري عشقكم للغتكم لغتنا ا ل ج م ي ل ة ا ل ل غ ة ا ل ع ر ب ي ة التي تتحاور دائما مع ا ل م ح ك ي ة ا ل ش ع ب ي ة لنقدم هويتنا وفكرنا وما يؤكد على أ ن ن ا دائما سنضل بتماسك باصطفاف حقيقي من أ ج ل بلادنا شكرا زميلي مهنز الحميد الصوت شكرا أشرف عبد الحميد شكرا جهدك وحسن ش ك ر ا متابعتكم أ ي ه ا ا ل أ ص د ق ا ء لهذا اللقاء من اللغة المعصرة على هواء القاهرة هواء هذه تحياتي هشام تحياتي من محفوظ